ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هذا هو الدرس الثالث عشر من شرح شذ العرف في فن الصرف لشيخ الحملاوى رحمه الله. يقول السادس كون ثلاثي على وزن معين. من الأوزان الستة المتقدمة سماعي فلا يعتمد في معرفتها على قاعدة من الذي يقصده بهذه الكلمات أولا معالي الدكتور الثلاث المجرد يأتي على ستة أبواب أليس كذلك؟ بلا الباب الأول باب نصر ينصر اللي هو فعل الباب الثاني باب ضرب يضرب، على وزن فعل الباب الثالث باب فتح يفتحوا، على وزن أي شيخنا فعل يفعلوا. الوزن الرابع باب فرحة يفرحوا، أي كسر العين في الماضي وضمها وفتحها في المضارع. باب فرحة أي شخنة يفرحوا، على وزن فعل يفعلوا. الخامس باب كرم يكرموا. على وزن فعل يفعله ضم العين في الماضي والمضارع السادس والأخير بشعل يشعله يعني كسر العين في الماض والمضارع واضح؟ هذه الأوزان أوزان الثلاث كلها سماعية بعكس أوزان الرباع والخماس والسداسي تكون أوزانها إيقياسية يعني يمكنك أن تقيس عليها فمثلا بالمثال يتضح المقال أقول أكرم ده فعل رباعي أقول مصدره إكرام تقول أحسن أقول إحسان نفس, الوض... نفس الوزن يعني أقول أكرم إكراما أحسن إحسانا قال تعالى وبالوالدين إحسانا أعظم إعظام واضح؟ إذن دي أوزان قياسية يعني يمكنك أن تقيس عليها بعكس الأوزان الثلاثي قل أدي أسمع شخنا ها دي أوزان شخنا سماعية فعشان سماعية قال فلا يعتمد في معرفتها على قاعدة بعكس أوزان رباعي مثلا صح شخنا يا رباعي الفعل عندما إذا كان على أفعله فمصدره إفعال مثل أكرم إيه شخنة؟ أكرام إيه شخنا إكرام طب إذا كان على وزن فعاله مثل علم أقول تعلم علم تفاعل صح؟ تقدم تقدم تهذب تهذب فما شيخنا؟ طيب كذلك انشرح أقول على انشراح وانفتح انفتاح طب استخرج استخراج استغفر استغفار وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها اياه إذا المصادر الرباعي والخماسي والسداسي مصدر قياسية بعكس أوزان إيه؟ السلاسي فهي سماعي. وقال لما قال سماعية فلا يعتمد في معرفتها على قاعدة خلاص يا شيخنا؟ أظن كذا واضح ما السابع ما بني من الأفعال مطلقة للدلاتع الغلبة في المفاخرة فقياس مضارعه ضم عينه ما الذي يقصده بهذا الكلام؟ كما سيدنا الشيخ يقرا العبارة دي يلا يقرأ. ما بني من الافعال مطلقا للدلاله يبقى نكتب الكلمة ونشرح ان شاء الله ها ما بني من ايوه من ما بني من الافعال مطلقا ها مطلقا للدلالة للدلاله للدلاله على الغلابة على الغلوبة في, الغلوبة في, المفاخرة في المفاخره بقياس المفاخره فقياس مضارعه ضم ها عيني ضم معين نحو نحو مثل ايوه لاقني زيد يتبع شيخنا ادي بقني ف فسبقته يبقى ز... زيد فسبقته فانا ممكن ايه في... شوف فانا اسبقه اسبقه انتبه يا شيخنا ما بني من الأفعال مطلقا للدلالة على الغلبة عندما أقول سابقني زيد يعني دخل معي في مسابقة كما يحدث في مسابقة الجري صح يا شيخنا لما أقول سابقني زيد فسبقته كلمة تدل على أن شخصين اشتركا في شيء واحد وهو السبق سابقني فسبقته فأنا أول الدلال على غلبه يعني هو بيفتخر أنه غلبه في المسابقة فقال فأنا أسبقه أدي معنى كلام الشيخ ما من الأفعال المطلقة للدلاله على الغلبة في المفاخرة فقياس مضارعه المضارع يبقى يضم العين شوف أسبقه على وزن إيه؟ افعله افعله صح يا شيخنا طيب يقول استثنى الشيخ فقال ما لم يكن واوية الفاء ما لم يكن ايه واوية الفاء اويا العين او اللام فقياس مضارعين كسر عين اسمع يا شيخنا وثبته ها وثبته واضح يا سيدنا ولا طيب لما اقول وثبته طبعا يبدو الوثب اللي هو نط الحبل يعني خلاص فلما اقول وثبته وثب على وزن على صح يا شيخنا اذا فاء الكلمه واو فاء الكلمة واو. واو يعني الحرف الاول منها واو فيكون المضارع ليس مضمون العين انما مكسور العين أقل اقول واثبته فهشخنا اقول يا مولانا واثبته ايوه فواثبته فانا اسيبه يبقى إذن كلمه واثبته هذه تدل على يعني ايه المسابقه بالوقت في المسابقه فيقول فواثبته يعني غلبته يعني فانا اتبعه اثيبه أقول أثيبوه صح طيب فأنا يا شخنة أثيبوه صح طيب فأنا يبقى هنا ثمن شخنة وثبته صح يا شخنة وثبته فأنا أثيبوه كلمة إيه شخنة؟ أثيبوه أثيبوه, أثيبوه صاحب لنا، طيب. قد تقول أين الواو في واثبته؟ معناه كنا واثبًا على وزن فعل. طيب. إذا الحرف شوف يا شيخنا هوك. تبع عشان تفهم كلام. واثبًا فعلًا. إذا السعد هي عين الكلمة. أليس كذلك؟ والواو دي فائل كلمة والالف دي ألف فاعل زائدة, زائدة يعني صح؟ عندما أتيت بالمضارع انتبه قلت أثبه فكسرت العين أين فائل كلمة اللي هي الواو انتبه لاحظ أن الهمزة همزة المضارع مفتوحة صح؟ وعين المضارع عين عن الحرف الثاني مكسورة فالواو وقعت بين عدوتها بين الفتحة وبين الكسرة فحذهت يبقى أصلها أو سيبه تمت المعلومة دة أصلها يا شيخنا أو سيبه فحذهت الواو لوقوعها بين عدوتها بين الفتحة وبين الكسرة كلام واضح؟ عشان يقول الله طب داي أسيبه ربما يظن الحامزة هذه لا دي عين أما حذفت اللي هي الواو يعني. اللي فنلاحظ أن الفعل الذي دل على المفاخرة كسرة عينه ولم تضم بسبب إيه شيخنا بسبب أن فعل كلمة واو طب إذا كانت فعل كلمة إذا كان عين الكلمة عين الكلمة الحرف الثاني يا مثل إيه شيخنا مثل كلم بايعته ها؟ واضح يا مولانا كلمة بايعته الله اللهم يسهب وعن الله سيدنا كلمة بايع على وزن يا شيخنا فاعلاء صح ولا إذن الباء دي هي فاء الكلمة الياء دي عين الكلمة صح طيب طب عين الكلمة لما قل بايعته يعني دخلت معه مسابقه في البيع ان دايما الفعل لما يكون الحرف الثاني يعني دا دل على المشاركه يعني زي جادلة خاصم تدل عن الخصومه حصلت من اثنين وكذلك شارك معنى المشاركه حصلت من اثنين وكذلك بايع البي حصل من اثنين بايع قال بايعته فبعته يعني غلبت يعني فأنا ابيعه فانا يا شيخنا ابيعه شفت الجمال ها ابيعه فانا يا شخنة؟ صح يا ابني صح. طيب اذا ادي ابيعه مش مكتوب كده يا شخنة ولا لا طيب انا ابيعه طيب هنا فين الكسره يقول كسر عين مضارعه كسر عين مضارعه طيب فين عين المضارع مولانا؟ في فين الياء طيب لاحظ ان الكسرة لا تظهر على الياء لا تظهر لثقلها على اللسان يعني ما تقولش لا تقول مثلا ابي يي. أبي يي. فإصبع إذن الكسرة هنا مقدرة منع ظهورها الثقل لأن الياكة ما قلت لا تظهر عليها الكسرة ولا تظهر عليها الضمة إنما تظهر الفتحه لخفتها واضح يا طيب الآن تهينا من هذا الدرس هناك إلى درس جديد, جديد اسمه أوزان رباع المجرد. انتبه يا شيخنا يا حبيبنا. كل ما تكلمنا تكلمنا عن وزن الثلاثي المجرد ومعنى مجرد ان حروفه كلها هي أصيل. الآن نتحدث عن إيه؟ عن رباع المجرد. له وزن واحد وهو فعللا. فهم يا شيخنا؟ له وزن واحد وهو إيه؟ فعللا. انتبه جم... كلمه اي دهحرج ارباح راج فعل لا وقلت في الميزان الصرفي اذا زدنا على الحرف الاصل على الحروف الثلاثه حرف اصلي نزيد لام يبقى دهحرج على وزن ايه فعلة. الرباع المجرد له وزن واحد وهو فعلل فقط خلاص يا شيخنا كدحرج يدحرج ودربخ يضربخ شيخنا؟ لما يقول دربخ الرجل بالخاء يعني معناه ايه شيخنا يعني اذا طقطع رأسه وسوى ظهره وسوى ايه شيخنا سيحالة الركوع كده سيحالة ايه الركوع يبقى طقطع الرجل وراسه وسوى ايه ظهره طيب ومن أف ومنه افعال نحتتها العرب من مركبات تتحفظ ولا يقاس عليها، وتحفظ إيه؟ ولا يقاس عليها. يحكي النحت دي. سمعتها قبل ذلك؟ اولا النحت في اللغة معناها القطع. أقول نحت الجبل. ينحته يعني بدا يقطع في الصخر يعني ومنه قوله تعالى وتنحتون الجبال بيوتا فارهين إذا النحت في اللغة معناها إيه قطع طف الاصطلاح في الاصطلاح يعني في, في عرف أهل الصرف ما هو المقصود بالإيه بالنحت أن ينتزع من كلمتين أو أكثر كلمة لدلالة على معنى مركب لدلالة على معنى مركب في معاني من توزعت الكلمة منه صلى على رسول الله. إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم. بس هذه كلمة. الله لا بذل كلمة. الرحمن كلمة. الرحيم كلمة. صحيح شخنة؟ في في ها في في ال. بس عايزين إيه نشوف؟ ال النحت ماذا حدث يعني قال ينتزع من كلمتين او اكثر احنا في البسمله فيها كم كلمة اربع كلمات انتزعنا من ك... من اكثر من كلمتين خلاص انتزعنا ايه يا شيخنا كلمه واحد ايوه يبقى انتزعنا من كلمتين او اكثر كلمة واحده اللي هي قلنا بسم معنى بسم يعني قال بسم الله الرحمن الرحيم طب لما قل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أذي لا وحول وقوة وإلا بالله العلي العظيم سبع كلمات انت, انت زعنا من أكثر من كلمة واحدة قلنا حوقلا أي قال لا حول ولا قوة إلا بالله واضح يا شيخنا؟ دي اسمه شيخنا إيه؟ النحت يبقى النحت عرفنا لغة معناها القب وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين وقلنا في الاصطلاح أن ننتزع من كلمتين أو أكثر كلمة واحدة. خلاص تدل على معنى جديد. تدل على معنى هذا التركيب. هاي تدل على معنى هذا التركيب الذي خلاص يا شيخنا طيب دعَرَفْنا أي شخنة؟ النحْدَة. هذه الكلمات هتبقى على وزن فعل يعني بسمَّى زي دحرجة بالضبط فعل لا. وزيها شيخنا إيه؟ حَوْقَرَ. حَوْقَرَ يعني قال إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ولما قُلْ مثلا بَقَى طلبقة يعني أطال الله بقاءك اسمها يا شيخنا؟ طلبقة, طلبقة على وزنة فعللة لما اقول دم عذا يعني ادام الله عزك جعفلة يعني جعل الله في ذاك أردو الحمد لله كذا فيه يبقى هذه الكلمات التي نحتث العرب من مركبات ها أخذ بالك انتبه تحفظ ولا يقاس عليها ها يعني فقد الكلمات المسموعة يعني انتبه يا سيدنا الشيخ قالوا وملحقاته سبع ملحقاته ايه سبع ال المجرد نعم ال المجرد طيب انتبه يا شيخنا عايزين نشوف ايه معنى الالحق يبقى عرفنا ان الرباعي له وزن واحد فقط اللي هو يا شيخنا فعلل وبعدين في كلمات نحتة العرب تدخل معنا في هذا الوزن وذي تحفظ ولا يقاس عليها يلحق بفعل سبعة أوزان يلحق فعاد نعرف ما هو الالحاق ان تزيد في البناء زيادة لتلحقه بآخر أكثر منه فتصرف تصرفه طبعا كان ده يشففو صح؟ طيب صل على الحبيب الله عليه الصلاه والسلام اقرا العباره اللي عندك اقرا يا شيخنا ها الالحاق ما هو يلا يا شيخنا ها اخر سطر اخر سطر في الدرس الالحاق هو انزيد الالحاق هو انتبه كده هو ان تزيد ها في البناء زيادة زياده يا سلام لتلحقه بآخرة اكبر ها اكبر منه لا منه ها ويتصرف تصرفه ها ويتصرف تصرفا كنت يا شيخنا لما ها لما تفهم إن شاء الله تفهم بعد قليل إن شاء الله صلى على حبيب الله انتبه يا شيخنا اهو ادي ضح راجا على وزن فعل لا لا فحل ولا طيب لما اقول جلبا جا على وزن ايه شيخنا فعل انتبه هو ان تزيد في البناء المقصود في البناء مش البناء اللي النحاة اللي هو ثبوت آخر الكلمة على حالة واحدة مثل هؤلاء لا البناء يقصد بنية الكلمة يعني هيئة الكلمة نفسها وده ده خاص بعلم الصرف فبنية الكلمة مبنية من ثلاثة أحرف الجيم واللام والباء زدت في بنيتها حرفا فقلت جل بابا جل بابا هذه الباء اللي زدتها هذه عشان تلحقه بمين؟ بده حرجه؟ أدي معناه؟ أن تزيد في البناء جلبة تزود إيه زيادة ليه؟ زيادة؟ ليش زيادة؟ ليش التهدي؟ عشان تلحقه بآخر اللي هو تحرجده أكثر منه اللي ندهحرجه؟ ها ها دحرج ربع لكن جلبة ثلاث أدي معناه؟ أكثر منه مش أكبر منه فهمتوا شخنة؟ يبقى أن تزيد في البناء والمقصود البناء كما قلت يعني بنية الكلمة هيئتها أن تزيد زيادة الحرف ده طب ليس زيادة الحرف هذا لتلحقه, لتلحقه لتلحق هذا الفعل بفعل آخر أكثر منه لينداروا باع لك اندى ثلاثي وتصرف تصرفه يعني ازاي تقول دحرجة هنتبه يدحرج دحرجة هتقول جلببة يجلب بجلببة هيبولفس التصريف. الحمد لله عرفنا. يبدأ اسمه شيخنا. إن الحار. يلحق بها شيخنا. ها. متابق الوقت انتهى ولا لسه. خلاص. والله أعلى وأعدم.